يَنخافُ مِن ربنا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُم نَّظَرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويقاف عليهم بآنية من فضة وأكواب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 عاليهم في أبسوس الخضرو واستبرق وحلوا أساير من في الضوء وسقىهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وَكَانَ سَعْيُكُمْ أَشْكُورا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 شَاءَ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا